لا اونا عن ما كانوا متعن وما اهلكنا من قريه الا لها من دون وفر وما كنا عضانين وما كَريه القريه الا لها منذون ذكر وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما يندغى لهم وما يستطعون ان استمع لمعزودون فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين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 وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ على مَن أَنزَلَ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَكِيدِينَ يُقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشَّيَاطين يَغْهَمُونَ الغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وتعلم الذين ظلموا أن يموقن بي ينقلبون